أحد عشر استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنت تكتبين أنت تذهبين أنت تجلسين أنت تلعبين أنت تقرئين.